وذلك منك عمر وذلك خليفة الظهر دائرة الاستخلاص بمختبط من دائرة في صفر الوحيد حينما نثبت الملالكة إنه جائع أرض خليفة أي خليفة الإله خليفة الورد الضهر هو الإنسان قال إني جاعد في الأرض الخليفة ومستقر هذا الخار من عمينا الضوارف وتعالى يرزم لأعرف تحقيق السلام وأن وجود الإنسان في الأرض على سبيل الإخلاف من قبل خالص وقيمة قيمة الإنسان عند الله وقيمة الإنسان في سائل فعن القاتل وقيمة الإنسان في نفسه وقيمة الإنسان في هذه اللغة التي تُعُد للفكير من قيمة الوثنان تضارك وتعالك والدائرة الأفيرة التي هي ذاتك المتبعات ودائرة في إعمار تلزم المجلسة الأحيان من مرض الإستغلاق لأن مجلسة في إعمار هذه تكون خلوة من وزائل في هذا المجلس وحيثما نقوم الإستغلاق لا نعطي به الوقود المتبر لأن الخريطة لا ينطور فيه الديفة أبدا نادا سميناه خليفة أي خلث أحدا كان قبله وبالتالي سيخلطه غيره فكان خلال الإنسان بالإنسان خلافة في الأرض يعني خلافة بعد خلافة وربنا تطرق ونسعان حين هذا المذكور المستقبل في تريد الاختلاف فأقسم به على وجه التسلس اكثر من من غالي قيمته قال سبحان الله تعالى وولدي هو ولد كان اول اعتبار خليفه الله وولده خليفه له لانه سيكون خليفه الله تبارك وتعالى بعد خلافة والده ووالد وما ولد دائرة الإعمار هذه وتبقى لنا الدائرة الوسطى بين دائرة الاستخلاص ودائرة الإعمار دائرة مهمة جدا تلزمنا معرفة الوسائل التي من بسببها نربط بين الدائرة الأولى والدائرة الثانية والدائرة الوسطى تلزمنا التعلق بأسباب الله تضارك وتعالى وهي دائرة الاستحكام ودائرة الاستحكام هو تتبع لأمر الله على سبيل الوحي والتقيد بترشيل الله وتدليله على مستوى الاستخلال فبقي أن الإنسان لا يستطيع أن يجتهد إلا فيما الزمه الله تبارك وتعالى دليله ليحقق معنى الاستخلاف. باعتبار أن الأرض من خلق ربنا وخليفة الله في الأرض من خلق ربنا فحصل أن هذا الإنسان ليتحقق له الاستخلاص في هذه الأرض يلزمه أن يستبع أوامر ربنا تبارك وتعالى لتحقيق هذا المعنى الكبير والأرض باعتباره محل الخلافة هي البيئة التي تؤوي هذا الإنسان وبالتالي تحقق معنى الاستخلاص فيه وهي ثلاثة أقسام بيئة الهواء وهو أعم أجزاء الأرض كلها وعصب الحياة كلها والجزء الثاني هو الماء وهو دليل الهواء لأنه متضمن فيه وعنصر مهم لما يتلوه من أجزاء أخرى وجزء الأرض وما يتصل بها من نباب وحيوان وغيرها وجزء يتعلق بمهمة تطويع هذه الأجزاء الثلاثة من قبل الإنسان وهو أخلاقه التي يستعملها في تسخير هذه الوسائل لأنها مسخرة قلنا دائرة وسطى هي دائرة الاستحكام أو دائرة التسخير لأن الله تبارك وتعالى ما من شيء خلقه في الأرض أو في السماء أو في الأجرام التي لا نعرفها سواء وصل العلم إلى تحديدها أو لم يصل ما خلق الله تبارك وتعالى من جزء وكل وغاية إلا وخلقها لمهمة الإنسان ليؤدي الإنسان مهمته التي هي مهمة لاستخلاف على الأرض فقد يقول قائل هذه البلايين البلايين من النجوم والكواكب والطبقات أهي خلقت كلها ليؤدي الإنسان وظيفته في الحياة؟ نقول نعم ولا ينكر هذا إلا جاحد أو لا ينكره إلا غبي لا يعرف معنى الاستقصاء لأن أهل العلم بالعلوم البحثة من المسلمين وغيرهم تأكد لديهم أن الأرض هي مركز الكون لا محا قلنا مركز المجرة هي الشمس لا بأس لكن مركز الكون هو الأرض نقول كون كله هو الأرض ونقطة ارتكاز هذا المركز هي مكة المكرمة وأدل نقطة أي نقطة التركيز على دائرة مكة هي الكعبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة خشعة على الماء ثم دح الله منها الأرض كانت خشعة بمعنى نقطة ارتكاز للاستدلال على مركزية الكون من أن الأرض هي مركزه والمركز يحتاج إلى ما يحوطه مما يحفظ له وزن الاستقرار لا تجدون في أجزاء الحياة كائنا مركزيا إلا وثخر الله له أي لهذا المركز ما يحوم حوله ليحافظ له على جوهر الحياة مثلا الخلية التي هي الوحدة البنيوية لجسم الإنسان تتكون من نواد تعد مركزا وهذه النواد لها إلكترونات تحوم حولها تحوم حولها وتحوم بعقس اتجاه عقارب الساعة تماما كما أمرنا الله تبارك وتعالى أن نطوف حول البيت بنفس الحركة أمرنا أن نطوف حول البيت كما تطوف الإلكترونات على الخلية والأرض في حد ذاتها تطوف حول نفسها وحول مركزها تطوف حول مركزها كما يطوف الإنسان حول الكعبة سؤال قد يقلق إذا قلنا أن مكة هي مركز الأرض فلماذا تطف الأرض حول القطبين نقول ليس العالم الجغرافي والفلكي يفهم جيدا أن للأرض دورتين دورة حول نفسها لتعاقب الليل والمهار ودورة حول الشمس والقمر لتعاقب الفصول هي في نفس الوقت تتحرك وتتحرك وأنتم تعرفون في شكل هندس ما بالتربيع الثنائي حينما يدور الشيء حول نفسه ثم يدور حول شيء آخر هذه الدورة مركزها يكون خارجا عن مركزي الدورة الأولى وخارجا عن مركزي الدورة الكبرى فيتحقق أن منتصف الدورتين هو المركز الحقيقي ومنتصف الدورتين هو مكة المكرمة نعم هذه حقائق علمية طبعا فما الهواء ما هو الهواء هو المادة المائعة التي لا نقبضها بأيدينا وليس لها شكل لكن لها كتلة نحس بها كتلة موزونة كتلة موزونة إذا نفخنا بالونا ووضعناه في ميزان يرجح أو ترجح كفة ما وضعنا فيها بالونا باعتبار أن الهواء له وزن معين يتحقق وتتحقق قدته لكن ليس له شكل ولا مراه يتشكل عندنا إلا إذا كان ملونا فأصله من أصل الماء أصله من أصل الماء وحركته كحركته إلا أن الهواء كان أشد ميوعة لكي لا يتحكم فيه أحد لو كانت ميوعة قليلة مثل الماء لكانت الشركات تتسابق على أن تملك الهواء لتبيعه لنا بالسعاد والدقائق والثواني ولكن لم يمكن الله تبارك وتعالى أحدا من أن يملك الهواء لأن الإنسان لا يمكنه أن يستغني عن الهواء أبدا أقصى ما تستطيع أن تفعل ثلاث دقائق أن تحبس أنفاثك بالنسبة للذي وصل الغاية القصوى في الغطس وهو البطل العنمي إلا أنه مؤخرا ظهر رجل يسمونه بالرجل القرش قد استطاع أن يحبس أنفاثه تحت الماء سبع دقائق ونقول أن النادر لا حكم له هذا النادر لا حكم له له حكم خاص لكن العامة يكون بينها تفاوت دقيق ما بين الدقيقتين والدقيقتين والنصف وثلاث دقائق وليس له أكثر إذن لو كان أحد يملك الهواء لما استطاع الإنسان أن يدخر جهدا في أن يدفع فطورة الهواء حتى أن يبيع نفسه لأنه لا يستغني عنه. وأما الماء فلا يستطيع الإنسان أن يستغني عنه لأكثر من واحد وعشرين يوم على أبعد تقدير ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير أقول إذا كان الإنسان في بنيته قوية وله سلامة من الأمراض وله ادخار من الطاقة يستطيع أن يعيش بدون ما واحد وعشرون يوما فأقل يعني أقصى مدة يستطيعها لذلك كان تمليك الماء للإنسان تمليكا جزئيا لم يملك الله تبارك وتعالى عنصر الماء وعينه لأحد ولكن تملك الناس خدمة الماء أي خدمة إصال الماء إلى البيوت أو خدمة حمله لذلك يقول الاقتصاد كينف حينما يتحدث عن القيمة يقول القيمة عندي في الماء هو خروج من البيت والخطوات التي أتخذها إلى سفح مهري لاحمل الماء إلى البيت هذه القيمة التي أعطى لهذا الماء أما أدم سميف وهو أبو الاقتصاديين يقول لا قيمة الماء عندي هي تلك الحركة التي أنحني بها لأحمل الماء ثم أضعه في فمي فلما نظرت إلى المسألتين قلت وكيف غفل هؤلاء على قيمة أكبر قيمة حينما تأخذ كأس الماء في يدك وتنظر إليه بعينيك فتستسيغه بلونه وتستسيغه بفقدان طعمه وتستسيغه بفقدان ريحه إذ لو كان له ريح أو طعم لما شبعت عطش. تبحث دائما عن الماء بهذه المواصفات لتروي منك العطش حتى إذا قال لك أحد خذ هذا العصير قلت له هذا العصير لا يكفيني لا بد لي من هذا الماء بمواصفات ليس له لون ليس له طعم وليس له ريح وهو الماء المطلق الذي تصح به العادة والعبادة مجتمعا إذا نظرنا إلى هذا الكأس ونحن نحمله ثم حركة المفصل بتسخيل ربنا تبارك وتعالى إذ لو عطش الإنسان عطشا شديدا لا يستطيع أن يتأخرد حقيقة واحدة على أن يروي نفسه الماء ثم أخذ الكأس فشلت يده كيف يستطيع أن يصل فقد يموت قبل أن ينقله إلى اليد الأخرى ثم حركة التمييز التي أعطاكها الله تبارك وتعالى لتأخذ الكأس إلى الشفتين ليس إلى العين وليس إلى الأنف ثم حركة الشفتين التي خلقهم الله تبارك وتعالى ضابطتين لإمساك هذا الماء حتى لا ينزلق منه شيء لتحافظ على مطعمك ثم حركة هذا الحلق الذي ينغلق فإذا أحس بدخول ما ينفعك في الجسم اتسع ليدخل هذا الماء فيدخله على فترات حتى لا تنخلق أو حتى لا ينبعث منك النفس على الموت لو فقدت واحدة من هذه الأجزاء السبعة في رتبها أكنت تستفق هذا الماء؟ ألا تستحق رشفة واحدة منا أن نبدأها بسم الله ونختمها بالحمد لله؟ بلى هكذا نستحضر معنى أن تبسم وبعنى أن تحمدل تقول بسم الله الذي طوى لهذه الأشياء كلها وسخرها وجعلها جندا لي في خدمة إرواي العطش تروي عطش فقط ثم تقول الحمد لله الذي وفق هذه الأعضاء لأن ربنا تبارك وتعالى يرسل أوامره في كل لحظة إلى كل شيء فيه حركة حتى مش يدك لو لا أمر الله بالحركة لم استطعت أن تتحرك حتى الشجرة حينما تثمر وحينما تكبر لو لأما الله يلازمها بالأوامر ما تحركت وما نمت وما أعطت حتى وجهتك حينما تخرج فتجد في السوق ما تشتريه لو أن الله أعطى لدلالة جسمك أمرا تحقق فيه فتوجهت بك قدرة الله إلى هذا السوق لتجد فيه ما تأكل كلك كلك وفق منهج الله هذا هو منهج التشير الإنسان مصير في هذه المزائد لا يقول فعلته من عندي نفسي كما قال قرور خسر وسؤل وكان ذا مال وفير كيف استطعت أن تجمع هذه الأموال قال أتيته على عم عندي فلما قال عندي خسر وموسى عليه السلام حينما سألته بن إسرائيل أيوجد من هو أعلم منك قال لا فعاتب عليه الله تبارك وتعالى لما لم يقل الله أعلم مني والشيطان خفر لأنه قال أنا خير منه فقال أهل العلم أربعة مهلكة للعبد أربعة مهلكة للعبد أنا ولي ومالي وعني أنا إذا قلتها على سبيل التكبر ولي على سبيل الافتخاب وما لي على سبيل الاستقواء وعندي على سبيل الخطأ لأنك أخطأت مقصد الله تبارك وتعالى حينما قال أتيته على علم عندي أخطأ النجعة وأبعدها لماذا؟ لأنه من رزق ربنا تبارك وتعالى وربنا تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي إنا أنزلنا المال خلاص ربنا أنزل المال إنا أنزلنا المال لماذا؟ لشيء أين؟ اثنين وكل شيء تفعل بهذا المال يجب أن يكون متعلقا بهذا الأصلين إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإتاء الزكاة إذا أقمت صلاتك وأتيت زكاتك حق لك أن تستمتع بالمال وإذا لم تقن الصلاة ولم تؤتي الزكاة فأنت سارق من مال الله لا محالة سارق من مال الله الذي يمنع الزكاة يسرق مال الله حق الله ما المقصد من الزكاة الله أعطى كمال وقال لك خذ هذا المال وتاجر به فإذا حال عليك الحول أعطني حق من مالي ولكن ربنا تبارك وتعالى أعطى أخذ فقط نصف العشر وقال ما تذق من الربح لك أنا فقط أعطيني نصف العشر من جملة ما أعطيتك فمن منعه المساكين منعه من الله وهو حق الله ومن أكل ولم يعطيه فقد فارقه من حق الله فبارك الله والسارق تقطع يده لكن تقطع يده في نوازع الرحمة قطعت منه يد الرحمة بتاتة فلا ترى بركة في ماله ولا بركة في نسله ولا بركة في أهله ولا بركة في جسمه ولا بركة في عمره أبدا لا ترك بركة تنتزع منه تنتزع قلق زلق لا يعرف للحياة طعما حدوى كالمشكين الذي أثند ظهره إلى الله تبارك وتعالى وقال أهل العلم بالتزكية إذا أسند المرء على الحق حق له أن يتوكل لأنه أهل لأن يكفى لأنه أهل لأن يكفيه الله رب أشعف أغبر يدعو الله يقول يا ربي يا ربي ولكن إذا نظرت إلى حاله وجدت أنه نبت من حرام مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له يقول يا ربي يا ربي ويقول لما لم يجبني ربي نقول أنك لم تأخذ بأسباب الإجابة ربنا تضارك وتعالى قال كن على المنهج وقل يا رب والله لو كان الإنسان على منهج الله قبل أن تتم كلمة يا رب يعطيك الله ما تريد أن الله سبحانه يقول في الحديث القدسي ويقول نساء في معنى ذلك إن الله يستحيي أن يرد يدي عبده خائبتين إذا رفعهما إليه يطلبه شوف إذا رفعت يديك إلى الله ربنا يستحي أن يرد يديك خائبتين لكن قال النساء صلى الله عليه يدي عبده معنى الذي تحقق فيه عنصر العبودية وعنصر العبودية يستلجم منك أن تتحكم في نوازع الاستخلاف فهذا الاستخلاف غايته ماذا؟ غايته والذي هي الغاية المنسية التي من أجلها خلقنا نحن خلقنا من أجل غاية واحدة وهي العبادة خلقنا الله لنعبده نعم لماذا نعبده؟ لأنه خلقنا الله خلقنا أنت اشتريت سيارة تخيل أن هذه السيارة قاتت لماذا تركبوني؟ لا أريدك أن تركبني تقول وهل اشتريتك إلا لهذا ولله المثل الأعلى فهل يمكن أن تعترض على الله وتقول لما خلقتني الله خلقك وهل تعترض وتقول لما كلبتني بالعبادة من أجل العبادة خلقك فماذا تريد أن تخلق الله لا تملك إزاء ذلك الاختيار ولو عطيت لا تستطيع أن تهرب إلى إله غيره لأنه ليس ثمة إله إلا الله سبارك وتعالى في عهد موسى كان رجل يعبد صنما فاشتدت به الفاقح فظل يعبد الصنم ويقول يا صنم أطعمني يا صنم أسقني يا صنم اكسني يا صنم أرزقني يا صنم وظل يربدها حتى أخطأ لسانه وقال يا صنم فقال الله تبارك وتعالى لبيك يا عبدي قال موسى عليه السلام يا رب أخطأ لسانه فقط وتقول له لبيت فقال أتجد صمدا غيري أتجد صمدا غيري ومن هو الصمد هو المصمود في الحوائج الذي لا يقصد إلا هو ربنا تبارك وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يجب المصطر لماذا لأنك لا تخرج دعائك من صميم الفؤاد إلا إذا كنت في الحالة الضرورية إنسان إذا كان لديه مال وأصابته مصيب ينظر إلى ماله ويقول هذا ركن المنيع فإذا ذهب ماله نظر إلى ولده وقال هذا ركن المنيع فإذا ذهب ولده قال هذا بيتي فهذا ركن المنيع فإذا ذهب كل شيء ولم يبقى له في الحياة إلا الله قال يا رب فقال الله له لبيك أما يجيب المفطرة إذا دعا أحسن مواقع الدعاء أن تكون مفطرة لله تبارك وتعالى فإذا لم تكن مفطرة قال اجعل نفسك مفطرة واعلم أنه لا ينفعك إلا الله ولا يضرك إلا الله أنت مفطرة وهي غاية الفناء الفناء المطلق في ذات ربنا تبارك وتعالى هي هذه الحقيقة ليس لها تفسير آخر أن تفن في الله معناه أن تتخذ من أسبابه أسبابك وأن تتخذ من التوكل عمودك الذي تتوكأ عليه ويرحم الله أهل العلم قالوا التوكل كاستوكأ هو أن تتكئ على عصى قالوا التوكل هو هذا فلما عرفوه قالوا التوكل هو اعتماد القلب على تدبير الرب ولكن جوارح تأخذ بالأسباب لأن مما كلفت به الإعبار بين الاستخلاص والتسخير والإعبار علاقة التوكل متراصة فإذا أسندت نفسك إلى غير الله انتفى منك التوكل فقال العلماء إذا أسند المرء على الحق حق له أن يتوكل لأنه أهل لأن يكفى نعم والأرض هي أمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تمسحوا بالأرض فإنها أمكم وهي بكم برة تمسحوا بالأرض فإنها أمكم فهي أمكم وهي أي أمكم بكم ضرة أي لم تضركم بتاتها تمسحوا بالأرض فمن تمسح بها تمسح بها على, وجه على جهة التواضع ربنا تبارك وتعالى ذكر من بين صفات عباد الرحمن قال والذين يمشون على الأرض هون يمشون بتواضع يرفقون بأمهم الأرض حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أصابت أحد الصحابة جرحه قال له هكذا ووضع لعابه ريقه الشريف الطاهر في تربة الأرض ثم وضعها على الجرح وقال تربة أرضنا بريق بعضنا تشفي سقيمنا. تربة أرضنا بريق بعضنا تشفي سقيمنا وأنتم تعلمون وأغلبكم من أهل البادية إذا جاء الزنبور ولا ماذا تقع تراب مع اللعاب تراب مع اللعاب يسلبك أذى الذباب أفضل أنواعي الأدوية التي يعدها أهل الطب ما يسمى بالمضادات الحيوية هو الطراب إذلك قال أكثر أهل العلم إن السجود على الطراب نافع لمنع الجلطة الدماغية فمهما وجدت الطراب أسجد عليه أسجد على الطراب ولو أن تسجد سجدة واحدة والمشي على الطراب ينشط الدورة الدموية على الطراب ونحن إنما ابتعدنا عن أصل الأم لأن كل الحضارة أبعدتنا عن أصل الأم لا نكاد نار تربة في مدينتنا لأن العمارات نبتت كالسرطان ويكادوا البقع الخضراء تنعدي تنعدي بتاثا والأماكن الخضراء هي رئة البيئة هي التي تجدد الهواء للحياة نحن حينما نتنفس نستنشق الأكسجين ونخرج ثاني أكسيد الكربون وهو غاز يخنق والحيوان يستنشق الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون طيب كثرة الناس وكثرة الحيوان ألا يستهلكون هذا الأكسجين كيف يتجدد الأكسجين قال الكائن الوحيد الذي يستنشق ثاني أكسيد الكربون في تنفسه ويخرج الأكسجين هو الغطاء النباتي ويجدد لك يأخذ ثاني أكسيد الكربون الذي تخرجه هو يستنشقه وإذا أخرج في زفيره أخرج الأكسجين فتجدد لك فلطقه وطهره وتعالى كل شيء إذن يجب أن يكون الغطاء النبات على ما وزعه عليه ربنا فظارك وتعالى قد يقول قائل إذا كفر النسل في المجتمع فلابد لنا من أن ندمر الغباث لنبني نقول لا أبدا لن يزيد سكان العالم على سبع مليارات لن يزيد أبدا لأن القاعدة التي توصل إليها أهل العلم أن عدد الوفيات الآن توازي عدد الولادات ثم ستكفر عدد الوفيات وتقل عدد الولادات إلى أن ينقص ولا زال الخلف ينقص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لن يزيد وإذا وزعت هذه النسمات كل نزعت على الأرض سيسكن سبعة مليارات ستسكن ربع الأرض وثلاث أرباع يجب أن تكون فيها النباتات الحيوانات لكن لو فكر الناس تفكيرا سليما بعض الناس يبني ولا يسكن ولا يبيع ولا يكري يبني فقط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبنو ما لا تسكنون والحديث وإن كان فيه ضعف له شواهب وهو من فضاء الأعمال وابن رجب الحنبل وابن القيم وابن الكثير يقولون يجوز الأخذ بالحديث الضعيف إذا كان في فضاء الأعمال وعلى التنبيه أصلا قال لا تبنو ما لا تسكنون ولا تحيك ما لا تلبسون ولا تدخر ما لا تأكلون والحديث الذي يسند وصحيح ليس لك من رزقك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وسكنت فأخليت هذا ورزقك من الحياة فلمن لفه بعض الناس لديهم لباس يلبس فيه مئة سنة ولا يتصدق على المحتاجين بعض الناس يتدخر يتدخر من الأطعمة ما لا ينفعه فإذا فسدت أهرقها في الشارع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جاع فقير إلا بتخمة غني ما جاع فقير إلا بتخمة غني إذ لو اكتفى هذا الغني بما يشبعه ولم يشتري أكثر من هذا لوجد لو الفقير تلك السلعة رخيصة على قدر ما يحتاج. وهذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى أمدا مسدد من قبل ربنا تبارك وتعالى والصادق المصدوق يقول ما جاء فقير إلا بدخمة غني وعلاقتنا بالأرض تتحد لأن فيها نوع من الشعور وسبق أن نبهتكم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أشج حينما وقف عليها هو والصحابة ارتج ارتج ارتج رجتين رج قبل المعركة ورج بعد المعركة فقال النفس عليه الصلاة والسلام لي أحد أثبت أحد أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد فعلم بعض الصحابة أنهم سيستشهدون ومنهم حمزة بن عبد المطلب أسد الله قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وهو رسول الله وصديق وهو أبو بكر وشهيد وهو حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله أسد الله السيف البطار فلما انتهت المعركة وحصل ما حصل واستشهد الكثير من اهل الامام اراد المسلمون ان يحملوا قتلاهم شهداءهم ارادوا ان يحملوهم على عند قدم الاشد ولتزال قبوره هناك لمن زار جبل اشد فارتج أشد فأنزلوهم فسكن فحملوهم فارتج فأنزلوهم فسكن فحملوهم فارتج فأنزلوهم فسكن فقال أن صلى الله عليه وسلم وقد تمسح قال هذا جبل يحبنا ونحبه هذا جبل يحبنا انظر إلى العلاقة انظر إلى الصدق في الرؤية النظر الثاقم الشعاع الشعور العميق المتدفق كيف كان ينظر الله صلى الله عليه وسلم بعاطفته إلى معنى علاقته بهذه البيئة التي تؤوي قال هذا جبل يحبنا ونحبه فسكن فدفن الشهداء فيه ولم يحمله ما أراد جبل أحد بعد أن سقي بالدماء الزكية للشهداء إلا أن يضمه في رحله وقد ضمه ضمه هناك علاقتنا بالماء علاقة أوطض لأنه أصل الحياة نسع سلم حينما سئل وأراد أن يرد سائله حتى لا يستدل عليه أهل الكفر حينما كانوا يتقى الصوت قال من أين أنتما قال من ماء فما كذب أبدا صبق ولكن ما أعطى غنية لسائله فظن السائل أن ثم بلبة يقولها ماء وإنما أشارنا إلى أن أصلنا ماء كلنا خلقنا من ماء أصلنا ماء خلقنا من ماء كلنا فقال نحن من ماء فصرف سائله وفي هذا المضمار أجاز أهل العلم لبعض الناس إذا سئلوا أن يصرفوا سائلهم ليس بكذب ولا بفيله ليست شرعيه فقالوا اسرد عن سائلك ثلاثه ان رايت فيهن امتهان اذا سئلت عن ذهبك وذهابك ومذهبك عن ذهبك شي واحد قال لك اش عندك في فلوس ولا شحال كتربح في الشهر ماشي شغلك لا شاد الوقاحه هذه اش عندك ديال بصح شنو راه كلشي حاجه غير اش او اذا سئلت عن ذهابك عمرك قل لك ما عندك من العمر بالضبط بالضبط ما عندك من العمر فاذا قلت شي عمر كبير وتغتبا صغير قل ربما ي... يعينك يقول لك ما شاء الله بقي شد ربما يكذبك او قلت عمرا صغيرا وأنت اكبر في علمك او في جسدك ايضا هذه مسألة خاطئة فقالوا اصر سائل لك واذا سئلت عن ذهابك والمذهب هنا لا يقصد به المذهب الفقهي لا يقصد به مذهب الفكر أن إذا عندك شيء قناعات معينة وخفتي أن هذه القناعات تصرف عنك الناس أن حنايا إذا أترك الناس في واحد الجهار سوف يمشي من بك خذوا عليك واحد نظرة قال لا هدام لا نمشيز فلاني هدام حركة فلاني هذا كذلك وخاي يقولك يقول الضرر من فمي لا هذا من جيف لن يصر لا تسمعوا إليه لا يصر على سلام قال خذوا الحكمة من فم الفاجر سيدنا أبو هريرة أخذ الحكمة والنصيحة من فم الشيطان حينما قال له أنصحك فنصح والشيطان نصح أيضا سيدنا داود عليه السلام لما تمكن منه فقال له يا داود يا نبي الله إن صحتك نصيح أطلقتني قال نعم قال لكني سائلك قال ماذا قال أعندك أيها الشيطان ما تستطيع أن تغوني به أنا قال لا إلا شيئا واحدا قال ما هو قال لأن أبقى عليك حتى تأكل وتأكل فتأكل كثيرا فإذا أكلت كثيرا شربت كثيرا فإذا شربت كثيرا نمت كثيرا فإذا نمت كثيرا تكاسلت عن أداء الصلاة في أوقاتها قال داود عليه السلام والله لا شبعت من طعام أبدا وقال إبليس وأنا والله لا نصحت بعدك أحدا أبدا ولكنه كذاب لأنه نصح بعده أبا هريرة لا ليس صدوقا ولو أقفل قال والله لا نصحت بعدك أحدا أبدا أخذ منه هذه النصيحة نتداولها ويقول الشيطان لله تبارك وتعالى يا ربي أهلكتهم بالذنوب معنى العباد فأهلكوني بالاستغفار وهذا دليل نحتمل نقول الاستغفار يربك الشيطان استغفر قال فلما رأيت ذلك جعلتهم يبتدعون في الدين فيظنون أنهم لا يخطئون فلا يستغفرون وهذه مهلكة وقال ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه في مدارج السالكين قال والاستغفار يلزم كل مؤمن إذ لو سقط عن أحد لسقط عن رسول الله تعالى صلى الله عليه الصادق المصدق وهو يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة وما لا يخطئ لأنه معصوم ومع ذلك ما فطر لسانه عن طلب الاستغفار قل لأنه يربك خطط الشيطاء الاستغفار وفيه متضمن معنى الاستعاذة وفي قول ربنا تضارك وتعالى قل عضو برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوات الخناس سمه وسوات ثم خناس لماذا سمه وسواتا؟ كأن كلمات في القرآن التي تكرر فيها حرفين أو شقين بحل عسعسة حصحص كبكبو هنا وش وش. في وش وش. قال أهل البلاغة تكرار اللفظ موذن بتكرار المعنى تكرار اللفظ موذن بتكرار المعنى في قول ربنا تبارك وتعالى فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس قال كب ثم دفعوا يعني يدفعهم وإذا وصلوا إلى مكان دفعوا فتتكرر كبكبته بذلك قيلة كوبكبو وزليخة امرأة العزيز قالت ألان حص حص الحق معناه ظهر ثم ظهر لأن الحق كان ظاهرا ولكنه لم يبدو للكل فلما ظهرت الفضيحة أمام الملأ قالت الآن حص حص ظهر لكل الحاضر لم يبق شيء وعط به فضيحة فقال تحف حف الحف وهنا سمه الله وسواثا لأنه لو كان يوسوس مرة فإذا قذفته بالذكر رجاء يعني خنس ثم ذهب لكان كافيا لك لكن نبهنا ربنا تضارك وتعقل إنه يوسوس ويعيد ثم يوسوس ويعيد ثم يوسوس معنى لا يفتح أبدا فسمه وسواثا في وس, وس وس وس وس لا يسكت وسماه خناس لأنك إذا رميته بالذكر والاستغفار خنس والخنس فعل هكذا لتمر الرجمة نقول خنس ليرجع مرة ثانية الخنس هو الاختفاء على أمل الظهور فمسألتان تنبهنا إلى أن الشيطان لا يفتر عن أن يغويك فيلزمك لاستغفار قال الله تضارك وتعالى لسيدنا موسى يا موسى خمس كلمات ختمت بهن كتابك إن عملت بهن نفعك العلم كده وإلا لا ينفعك شيء أبدا قال الأولى لا تخش ذا سلطان مادام سلطان باقي وسلطان باقي لا يزل أبدا لا تخشى ذا سلطان مادام سلطان باقي وسلطان باقي لا يزل أبدا والثانية قال كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائن مملوئة وخزائن مملوئة لا تنفذ أبدا فلا تخشي الفقر والثالثة لا تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في جسدك فإن الشيطان لا يدع محاربتك أبدا والأخرى لا تأمن مكري حتى ترى نفسك في الجنة وفي الجنة أصاب آدم ما أصابه فلا تأمن مكري أبدا يعني لا تأمن مكر الله طبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يستفاد من قوله ويمكرون ويمكر الله لا يستفاد منه اسما له أو صفة الماكر أو المكر لا لأن اسم الله وصفاته يجب أن تتعلق بها الحسن إذا لم تتعلق بها الحسن لا يقتبس من فعله اسم. كنقول صنع الله الذي أدخن كل شيء هل يستفاد من هذا القوص سمع الله بأن الله صانع لا الله خالق لأن لفظ الصانع لا يتعلق به رفظ الحسنة إذا يكسن بالأسماء أسماء الله الحسنة وصفاته العلاء قال ويمكرون ويمكر الله هل الله يمكر لا هذه يسمى في البلاغ أسلوب المشاكلة وهو الجزاء من جنس ما قدمت أين يتجل يجل مكر الله على أسلوب المشاكلة فقال هؤلاء يمكرون كيف ينكرون يريدون أن يخدعوا الله يعبدون الله على الملأ إذن أرأهم الناس وإذا كانوا لوحدهم لا يعبدون لا يذكرون الله إلا قليلا هؤلاء ينكرون ماذا؟ مكر هنا يريدون أن يخدعوا الله ويخدعوا الناس قال ويمكرون ويمكروا الله إذا رأوا الناس صلوا وصدقوا وتحدثوا وقال وإذا خلوا بأنفسهم لا يفعلون شيئا من طاعف ربنا تبارك وتعالى قال هذا مكرهم فما هو مكر الله لهؤلاء يتجلى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فيما صحى عنه يأتي قوم من أمتي يوم القيامة ولفظ قوم لا يتعلق إلا بقرن جاء بعده ويتعلق بأزمنة الصحابة ومع ذلك الصحابة خافوا قال يأتي قوم من أمة يوم القيامة حسناتهم مثل جبال تهامة جبال مكة مثل جبال تهامة ينظر الإنسان إلى حسناتها كذا حسناتهم مثل جبال تهامة فذا اقتربوا منها ليأخذوا لم يجدهها شيئا وجدوها هباء منطورة قال حتى إذا أتوها جعلها رب هباء منطورة قال أحد الصحابة يا رسول الله صفهم لنا حتى لا منهم قال هم منكم يتكلمون بلسانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ويصمون كما يتصمون ويتصدقون كما تتصدقون فازداد رعب الصحابة ازداد كيف ننفق منهم هم منا يتكلمون كما نتكلم يقومون اللي كما نقوم يصلون كما نصلي يحضرون الجماعات والجمعات ويأتون الصدقاء ويوالون بين الحجج والعمراء هؤلاء سيكونوا يوم القيامة جباز مثل جباز تهامة حسناته لكن استثناء قال إلا أنهم قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هنا يتجلى مكر الله مكر الله أعطاه حسنات لكنها ليست شيئا كالعم الذي قدمته ليست شيئا والجزاء من جنس العمل هذا معناه ويمكرون ويمكر الله الكثير من المؤمنين المؤمنون فيهم عنصر التقوى فيهم أدب فيه. لكن إذا غالبهم الشيطان لا يستطيعون رضعه فكيف؟ يربعونه. كيف؟ هناك وسائل يتقرب بها الإنسان إلى الله كلما اقتربت من الله كلما ضعف شيطانك قال صلى الله عليه وسلم قال جهدت شيطان حتى أسلم معنى أسلم استسلم نبدل عليه الرواية أخرى حتى أسلم البخاري معنى حتى استسلم حتى ضعف لماذا؟ إن الشيطان أراد أن يكون له مطعب فأجاد الله له أن يأكل مع من لم يسمي الله على طعامه إذا لم تسمي الله على طعامك أكل معك الشيطان قال فإذا تذكرت في وسط طعم أنك لم تسمي اللهありがとうございました بسم الله أوله وآخرة إن إذا قلت بسم الله وكفيت بها لكتفى الشيطان بما أكل يعني اكتفي بما أكل وفي اللحظة اللي تقول بسم الله يمتنعاً لأكل لكن إذا قلت بسم الله أولا وأخيرا تقيئ الشيطان ما اكل فبقي بالجوع اذا اكلت الله فس إذا إذا أكلت طعامك فسميت الله ضعط شيطانك لانه سيجوع واذا شربت فسميت لا يشرب شيطانك واذا نمت فسميت لا ينام شيطانك اي شيء تفعله وتسمي الله كانك تطرد الشيطان فيضعك لا محاله لكن الذي يأكل دون أن يسمي وينام دون أن يسمي ويشرب دون أن يسمي ويدخل دون أن يذكر ويخرج دون أن يذكر شيطانه يصح فإذا صح قوي عليه قوي يصير قويا هنا قال نفسه صلى الله وسلم جاهدت شيطاني حتى أسلم وقال بعض أهل العلم جاهدت نفسي في الصلاة أربعين سنة حتى استقامت لي أربعين سنة سيدنا الفضيل بن عيار أهل الدعوة الدان والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة وفق الله بعفوا مقاما محمدا الذي على محمد كما صلت على إبراهيم وعلى الله رحيم وفرك على محمد كما مبارك على إبراهيم وعلى أبنك قلنا هؤلاء مثل الفضيل بن عياذ رحمة الله عليه وعلى الله المبارك وغيرهما من أنثال هؤلاء الذين قالوا جاهدت نفسي في الصلاة أربعين سنة حتى سنة من أربعين سنة وهو يتشاجر مع الشهد من أجل أن يخلص نفسه من قبضته يخلص نفسه من قبضته لذلك في بعض الأخبار التي تعد مما يشم ولا يفرك قال أن أحد الصحابة حينما أنبئ بأنه لا يستطيع أن يصلي ركعتين متواليتين دون أن يفكر يعني دون أن يفكر في غير جوهة في الصلاة سن عمر كان إذا صلى جاءه التفكير لكن خلص تفكيره إلى أنه أحيان في الصلاة كان يرتب الجيش ويقول ميمن هنا والميصر هنا المقدم هنا أعم تفكير جيدا أحسن من يفكر في شيء لأن كان همه في هذا وجاءني بعض الشباب وحكى لي قصة مؤلمة قال كان يداوم على مشاهدة صور الإباحية في الانترنت قال فإذا جاءت الصلاة وكبر يصلي فكر في صور الإباحية وهو أمام ربه تضارك لأن الشيطان يأخذ إلى ذهنك ما ألفته الصور عندك ما ألفته أنت هو الذي يأتيه إلى عيني فمن ألف رؤية الطاعة تفكر في الطاعة فقيل له ما استطيع أن تصلي ركعتين متوالية دون أن تفكر في إحدهما قد تصلي في الركعة الأولى وتثبت فيها دون أن تفكر قال يتحقق عدم التفكير في تكبيرة الإحرام وصدر من صورة الفاتحة إذا استطعت أن تثبت نفسك دون أن يخرج تكبيرة إحرام مع فاتحة الأولى فقد تحقق لك الخشوة لا دأس وإن فكرت في الأخرى حاول أن ترد نفسك في كل لحظة لأن رسول على تعالى حمل علينا هذا ولا يستطيع أحد أن يقول إنه لا يفكر في الصلاة كلها فسأل قال أن فك... يستطيع أحدكم أن يصلي أركعتين دون أن يفكر قال علي بن عبي طالب أنا رضي الله تعالى عنه أرضاه وكرم وجهه فقال طيب إذا, فكر إذا لم تفكر في ركعتين أعطيتك إحدى ناقتين وكان صاحب له ناقة وابنتها فلما كبر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن أرضاه مع جملة المصلين التزم شرطه في أنه لم يفك في الركعة الأولى حتى ذهب ذهب عقله في الصلاة فلم نقام إلى الثانية جاءه الشيطان فقال له لم تسأل صاحبك اي ناقة سيعطيك الصغرى ام الكبرى قال لم صاحبك انظر حيد لكن هذا ليس مفتي بالصلاة نعم هذه مسألة نحن خرجنا الى هنا من الدوائر الثلاث المغلقة لقلنا هي علاقة الانسان ببيئته دائرة الاستخلال دائرة التسخير ودائرة اعمار دائرة الاستخلاف حققت بوعد الله لأنه كان في الأرض خلق قبلنا ففسدوا وسفكوا دماء بعضهم فاستأصل الله آخرهم عن آخرهم وبقي منهم إبليس وكان أصلحه وكان قد مت إلى الأرض انتسب إليها فرفعه الله في زمرة الملائكة ولم يكن ملكا ثم بعد ذلك قال ربنا تبارك وتعالي الملائكة أربعين سنة قبل أن يخلق آدم قال هذا القوم إني جاعل في الأرض خلفا فقال ملائكة ب علم من أن الذين كانوا استخلفوا في الأرض فعلوا وفعلوا فأبدهم الله قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس الله هذه أبداها الملائكة فعنا أظهروه أظهر طمعه في الاستخلاص مباشرة لكن إبليس طمع فكتم لذلك ربنا تبارك وتعالى ألزمه بأنه كان يعلم ما يبدون وما كنتم تكتمون ما تبدون ملائكة وما كنتم تكتمون تعريضا بإبليس لأنه كتم في نفسه أنه طمع في أن يكون هو الخليفة فلم يصرح به أما الملائكة فصرحوا قالوا ونحن نسبح بحق ما نجعلنا خلفاء ربنا تبارك وتعالى قال إني أعلم ما لا ذلك فكان هذا عنوان الاستخلاف الأول بعد أربعين سنة من هذا خلق الله آدم بما ذكره أهل السيار والتاريخ في هذا الشأن القصص فلما خلق الله آدم أسكنه الجنة وهو كان قد وعد بأنه سيجعله خليفة في الأرض قال أهل العلم لما خلق الله الجنة فاطلع عليه الملائكة قالوا يا رب اجعلها دارنا قال وعزتي وجلالي لا أجعل دار من قلت له كن فكان كمثل دار من خلقته بيدي قبل أن يخلق آدم لذلك كان له الفضل قال فجعلها لآدم وبنيه من الصالحين فأسكنه الجنة هو وزوجه ولكن شاء ربنا تضارك وتعالى أن يحدث ما حدث لأن موسى حينما التقى بآدم سأله قال له أأنت أبون آدم أبو البشر قال نعم قال الذي خلقه الله بيديه قال نعم قال ونفخ فيه من روحه قال نعم قال وأسجد له ملائكته قال نعم قال وأسكنه جنته قال نعم فما الذي حملك أن أخرجتنا من الجنة فقال له آدم عليه السلام وأنت موسى بن عمران قال نعم الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل قال نعم قال واصطفاه بكلامه قال نعم قال الذكر أقدم أم أنا قال الذكر أقدم قال أتجد في الذكر فعصى آدم ربه فغوى قال فحج آدم موسى حج آدم موسى سعر بخير قال فحج آدم موسى غلبه ألزمه الحجة لأنها الخطيئة الأولى التي من أجلها انتقل السكنة إلى الغاية التي هي الاستخلال ولكي يكون الإنسان مستخلفا في الأرض فإن ربنا تبارك وتعالى خلقه من عنصري الأرض الذان يعدان معذن الطهارة وهو الماء والطراب النبي صلى الله عليه وسلم نبيا وآدم بين الطين والماء خلق بالطراب مع الماء الماء تتحقق به الطهارة فإذا انتفق تحققت بالطراب وهم عنصريك ولم يتحقق بشيء ما آخر مهنك عنصريك الذين خلقت منهما منهما عنصر الماء وعنصر الطراب وهم عناقته إبليس لما سمع ربنا تبارك ودعايا يقول ملائكة إني جعلوا في الأرض خليفة قال نزل إلى الأرض وكانت له القدرة على ذلك لأن الله صلى الله عليه فعبد ربه في الأرض أربعين سنة وما بقي شبر في الأرض إلا وسجد فيه إبليس ما بقي شبر في الأرض إلا وكان لإبليس له فيه سجدة لله رب العالمين لكن هذا السجود لم يكن ذا إخلاصه لأنه كان طمعا في أن يكون الخليفة في الأرض إذ لو بقي بهذا الطمع لألزمه الحجة ولكان فائزا ولو أنه عبد بطمع الاستخلاص لكن الذي أخرجه هو إنكاره على ربه للجلال والمهابة إنه أنكر عليه بدافع الحسد لآدم وبنيه قال فعبد في الأرض من أجل أن يكون فلما ظهر أن الله سبحانه وتعالى أعطى الخلافة لآدم وبنيه فنفخ في آدم من روحه فأمر الملائكة أن يسجدوا له قال ابن الملائك السكند رحمة الله عليه في التفسير سورة البقرة في كتاب التشير قال معنى السجد لآدم أينحنوا كانت إذن تحية تستحسنوا معنى معنى السجد لآدم أينحنوا له لا. وليس السجد عبادة ليس يسجد على هيدة العبادة معنى السجد لآدم أينحنوا كانت إذن أي ذاك كانت إذن تحية تستحسنوا وغيرهم قال ذلك قال لماذا سجد الملائكة لآدم؟ قال العلماء لا تنظر إلى المعصية من حيث أنها معصيةpered لكن ننظر إلى المعصية في حق من تعف لأن الذي قال له مسجد هو الله فسجد طاعة لله وليس عبادة لآدم وآدم سجد له لتتكرم فيه نفخة الله ولم يأتي السجود إلا بعد هذه النفخة قال ربنا تبارك وتعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي عقل فقعوا له سجد بعد نفخة الروح تكريما لروح الله في, في الناس فإذا نزلت به صارت ريحا وإذا صعدت بالمكارم والمكرومات صارت روحا والروح يقمة الطهر لذلك قال ربنا تبارك وتعالى وإنه لفي زبر الأولين نزل به الروح الأمين على قلبك قال على الروح وفي تعريف القرآن قاله هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على الروح الأمين فهو روح نزل به الروح على الروح طهارة في طهارة في طهارة فترادفت الطهرات والروح معناه كمة الطهر. كمة الطهر يقابله الفحش وهو كمة الخبث الروح كمة الطهر والفحش كمة الخبث وكمة حقارة وكمة النذالة وكمة تحكير وكمة الضعف فنزل به الروح الأمين الروح على قلبك أي على روحك نعم فسجد الملائكة كلهم أجمعون بما يعني أن إبليس ليس ملكة إلا إبليس لو كان إبليس من الملائكة لما قال كلهم أجمعون وهذا أجمعون تنفي أن يكون إبليس قد دخل والدليل أيضا على أنه كان من الجن ولم يم... لم يكن منهم قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق كان من الجن جن الذين كانوا مستخلفين من ففسق عن أمر ربه ربنا تبارك وتعالى سأله ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا وسبق أن نبهناكم في قول العلماء أربعة مهلكة للعبد أنا ولي وملي وعندي قال أنا خير منه أنا خير منه وهذا قياس يسميه أهل فيزياء بالقياس قال أول من استعمل قياس الخاطئ هو إبليس قاسف أخطأ قال إنشتاين عالم النسبية لو كنت مكان ابليس لا تجدت قال لماذا لأنه توصل بنظرة النسبية معادلة معروفة أن بي يعني الطاقة تساوي المادة قال طيب الطاقة تساوي المادة ما هناك قال الطاقة رمز للنار والمادة تمرز للطراب وإنما قات الشيطان على أنه نار وهو طراب ففضل نار على الطراب وهم لا يتفاضلان فمعادلته فيها التساوي قال الطاقة تساوي المادة قال وهل تسجد لمساوي لك؟ قال ربنا تضارك وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لروحه فيه فأكرمه بالروح فازداد رفعته إذن قال بعض أهل العلم مات موحدة لا نعرف توحيد عن الإسلام أم موحد معناه أقر بهذا قال بعضهم هكذا انا ما موحدا ما انا بوجود الله تبارك وتعالى انه كان على الاصل يهودي قال لو كنت مكانه ابليس لسجدت لامر نسجدت لا الله تبارك وتعالى. قال فكان قياسه خاطئا وهذا قياس تقاعس به لانه ربنا تبارك وتعالى فتح له باب التوبه لكنه قصير فاصر اصر إن هذا الحوار بينه من الله يدل عن الله سبحانه وتعالى أراد أن يسترجعه ربنا تبرك وتعالى أسبق عليه القوم فجعله من جملة الصغرين وشد في وجهه باب التوبة يوم القيامة حينما يتبع الناس الشيطان فيقول هذا ما وعدتنا أيها الشيطان يقول أنا بريء منكم إني أخاة الله رب العالمين قال وهل يخاف الله؟ قال نعم يخاف الله فلما لم يطع؟ قال لأن الله شد عليه باب التوبة سبق سبق في, في حكم الله أنه من أهل النار لكن الشيطان يستثني لما تمشي وسوس وبقتنا نضرع وسوسة تعرفش أنك يوسوس لأنه تعرفش كن ستثني قال إلا عبادك منهم المخلصين يعني الذين تشبثوا بالغاية التي خلق من أجلها في, في أرض الله وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون اذا ليعبدوا هذه العباده اكلت في طاعه الله عباده نمت في طاعه الله عباده صليت في طاعه الله تسمى الانفاس العابده عباده ما تحريت الحلال في الرزق هذه عبادة لم تتحرى خرجت عن العباده تزوجت من أجل الحلال عباده تزوجت من أجل الاعطيه ليست عباده انفاسك العابده تستثنيك من أن تكون من أتباع الشيطان قال إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصت أنفسهم على سبيل الطهارة هكذا استثناء الشيطان لماذا يؤمن أن نسأل لأنه حسد أباهم فحسدهم ومن حسد الشيطاني أن دفعه لأن ينتقل وانتقام الشيطان لهؤلاء أول من تقم به من أبنا وأمنا هو كشف لهم عوراتهم ولا زال يكشف عوراتنا إلى القيامة لا زال مصر على أن يكشف عوراتنا كشف عورة آدم وحواء فاستحقوا الخروج من جنة بذلك ولا يزال يتبع في ذريتهم يكشف عن عوراتهما فلو خرجت إلى الشارع لستحسنت أن تسكن في شيكاب أحسن والله العظيم أي والله بلدة بلتمور ذهبت إليها وهي بلدة من ضمن المدن الفلكية التي تحيطه بواشنطن المدن التي تسمى ميغالوكوليس والله العظيم فيها هؤناس غاية في العفة يسترون عواراتهم فقلتوا ما شاء الله لماذا لم يأتي الشيطان إليهم؟ لأنهم أصلا خرجوا عن الدي واشتووا شيخ خمسة كينين شبار يشربوا الشراب من الدرزين بينهم لا واحد يقول الله ما تخلص أنا أخلص عليهم مزيانة مع راضيتهم لماذا؟ ما ماشيش عندهم الشيطان لأنه دلهم رجلهم قالوا ما هنتم شيطان غير يمشيون جامع إن الناس جاي ويصليوا ما يقدرش يقولون ما تصليوا ما يقدرش يقولون شربوا لأنهم ذاك شي عندهم الحد معه ولكن يقولوا حسد هذا ناقم هذا وما نظلم من, من منع سجد الله أنا غير يجي الشيطان يقول له عندك هاو ذاك غلبك شي شي دولة شي عاجة قول له فاسة والدينادي أما اللي في البارة في البارة تحكي ويح أن واحد السوق كان ينصب في يوم الجمعة <تصفيق> واحد الرجل باع وشرة وبشي توضان واحد الوقت لكي يمشي صلى الجمعة قال قتل واحد الرجل كيف تل الحبال بالدوم سقسه قال له كده يرى السوق اليوم قال له باس على السوق اللفت الخيززو كذا طرنان له عقله فالأخر صاف قال له ما علاجتي قال له كنت قال له وشني كتدر في ذيك الخيوض قال له هادوه كان بهم الناس بهم شي وشي يصل قال له يا كان مسخد زعمينات قدرت كتفنا ناجتنا قال له انت بلايش قال له يا الشمس الناس الله وخر اما هذا كان كتف الناس اللي قاسحين عليك ما انت فاهل ويذكرون في, ال... في الافهر ان رجلا خرج الى الصلاة في الفجر خرج يصل لهم كان الغز والضلام وما عنده شي ضونسك خرج المشاؤنا في الظلم إلى المساجد هذا اللي عنده شهادة كبرى يوم القيامة قال بينما هو يمشي إذ سقط في حفرة فيها في الغز قال اتسخت ثيابه فرجع إلى البيت فبدل ثيابه وتوضأ وخرج مرة أخرى فسقط مرة أخرى فاتسخت ثيابه فرجع فبدل ثيابه فبدل ثيابه وخرج فهم بأن يسقط المرة الأخرى فخرج له رجل بيده قنديل وبدع الطريق حتى أوصله إلى باب المسجد فدخل الرجل وذقي الشيخ الذي قنديل قال ألا تدخل إلى الصلاة قال لا أنا لا أصلي كيف أنت أعمتني على أن أمشي إلى المسجد ولا تدخل قال أنا الشيطان ماذا قال أنا الشيطان قل لي ماذا تضيع الطريق قال أنا اعترضت لك في المرة الأولى لتسقط لترجع البيت فلما رجعت وأتيت غفر الله لك قال وفي المرة الثانية غفر الله لأهل بيتك فخشيت في المرة الثالثة أن يغفر الله لأهل قريتك فأنرت لك الطريق اللهم ارزقنا شرك الله في ذريتنا ولا تخرقه الرماح يا لا شغله سمن عن تم ولا تغلطه ولا يبرمه إلحاح الملحي اذقنا يا ربنا بردا عفوك اذقنا يا ربنا بردا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك ارزقنا حب نبيك عليه السلام وحب من يحب نبيك عليه السلام وحب كل عامل يقربنا الى حب نبيك عليه السلام اللهم صلي على سنة محمد في الأولين وصلي على سنة محمد في الأخري وصلي على سنة محمد في الملائل على يوم الدين سبحان ربك رب العزة تعمى يصفون والسلام ورحمة الله وبركاته